لا قَد نَصََكُم اللغ فيِي مواطِنَ كَكثيرةِ وَيو مَحونَيين إذ عجبَت كُم كَثَتُكُم فَلَمتُغّعَنكُم شيءَيأَ وَضاقَت عَلَيكُ لِأَُّ بِمَا رحبَ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْتُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ